فإن شفتم ألا تعدنوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أبنى ألا تعونوا وأتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه هنيئا مريئا ولا تؤثوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا ولا وبذارا ان يكبروا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 وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم درية بعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيبا إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارا وسيصلون شعيرا يوصيكم الله في أَوْلَادِكُمْ بالذكر مثل حظ الأنتيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولدا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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُونَه فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُمُ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَأَدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا إنما التوبة على الله من الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قديم فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زوج مكان زَوْجٍ وَآتَيْتُم مِّنْهُنَّ نَفَرًا فَتَأْخُذُوهُنَّ فَلَا وَأَشْهِدُوا مِنْهُ شيئا مِّنكُمْ بهتانا الشَّهَادَةَ مبينا وكيف ذَٰلِكُمْ وَقَدْ بِهِ بعضكم كَانَ بعض بِاللَّهِ منكم ميثاقا وليضا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 حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائبكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم, فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا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 واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم مقصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتون اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه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 والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ان الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله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 إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب والصاحب بالجنب السَّبِيلِ السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخنون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا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 أرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائف أو لامستم, أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوٌّ وَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الْضَلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّ السَّبِيلَ فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِعَدَايِكُمْ وَكَفَأَبِ اللَّهِ وَلِيَاءُ وَكَفَأَبِ اللَّهِ نَصِيرًا من الذين هادوا يحذفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يزكون أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ مُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا أَلَمْ تَرْ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاهُوتِ وَيَقُولُونَ ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما اللَّهُ الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا رظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 ألم تر إن الذين أزعموا أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أي يكفرو به أي إلى أي به ويريد الشيطان فار أي ضلهم بلان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 ثم جاءوك يحرفون بالله إن أرى بنا إلا إحسانا وتوفيقا يَعْلَمُ الذين مَا الله ما في قلوبهم وَعِظْهُمْ عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا أَرْسَلْنَا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللَّهِ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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه ودتون يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآفرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما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 فَلَمَّا كُتَّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ مَا ثَكَّخَشِيَ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ فَشْيَةٍ فَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَرْتَنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الْعِبَادَةِ قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنْ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُ نَفْتِ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 ما يُصِيرُ وَتُلَفَّقَ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَا تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ يَدِكَ بَيَتَطَائِتُمْ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُنَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأَبِ اللَّ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين, وحرّض المؤمنين عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله أشد باسا وأشد تنكيلا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 إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إِلَّا هو ويجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن مِنَ من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركثهم بما كسبوا أ تريدون تَهْدُوا تهدوا من أضل الله وما اللَّهُ الله فلن تجد لَهُ سَبِيلًا وادو لو تكفرن كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهادروا في سبيل الله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 ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتذلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اورثوا فيها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 وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَذَأُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتهون عرض الحياه الدنيا فعند الله موانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الذين تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض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 وَإِذَا ضُرِبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خِفْتُمْ أَن يَفْكِينَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَكُم طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَ كُلٍّ يَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُنُوا مِن وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِفَاءِ فَتُنْأَخِرَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَلْيَأْكُدُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتَعَتِكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حضركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم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 ان الله لا يحب من الله يهوى معهم اذ من الناس يرضى من وكان الله من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثم ثم, ثم يرمي به بريئا فقد احتمل مهتانا وإثم مبينا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 وَلَا أُبِلَّنَّهُمْ وَلَا أَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يَبْتَكُونَ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَا أَمْرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ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 وما يتلى عليكم في كتابه في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن مرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فَلَا فلا عَلَيْهِمَا عليهما أن بَيْنَهُمَا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدنوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المين فتذوها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما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 أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكثر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الَّذِينَ تَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ لَكُمْ مَعَنَا وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا فسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء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 ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 فَبِمَا نَقُضِهِمْ نِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ كُلُوبُنَا غُلْفٍ بل طبع الله عَلَيْهَا عليها فَلَا فلا يؤمنون إلا قديرا وَقَوْلِهِمْ وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عَيْسَى بِنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اكْتِبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً بَا رَفَعَه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 وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ كَمَا أُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأُوحِيَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ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 إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه ان يكون له ولد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 فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجوره ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 وَإِن كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يُبَيِّنُ الله لَكُمْ ان